بوك تو باهتّر اثنان وسبعون اثنان وسبعون وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء عبو يجب، يلزم يجب يلزم عليك अवश्य يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب তোমাকে অবশ্যই হোটেলের টাকা শোধ يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق তোমাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি জেগে উঠতে হবে অনেক কাজ করতে হবে তোমাকে অবশ্যই সময়নুবর্তী হতে হবে يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد تاكي ابوشوي يجب ان يعبي التنك يجب ان يعبي التنكا تاكي ابوشوي يجب ان يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة تا أبغاي دهابه يجب أن يغسل السيارة يجب أن يخصل السيارة تا أب كككررتهابه يجب عليه أن تتسوق يجب عليها أن تتصوق تاকে অবশ্যই অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার يجب عليها أن تنظف الشقة يجب عليها أن تنظف الشقه تاکہ অবশ্যই يجب عليها ان تغسل الغسيل يجب عليها ان تغسل الغسيل আমাদের অবশ্যই এখনই يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة আমাদের অবশ্যই এখনি কাজে يجب أن نذهب فورا إلى الشغل يجب أن نذهب فورا إلى الشغل আমাদের অবশ্যই এখনই ডাক্তার এর يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب يجب ان نذهب فورا الى الطبيب تمہাদের অবশ্যই বাসের জন্য অপেক্ষা يجب أن تنتظروا الباس يجب ان تنتظروا الباص ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের অবশ্যই ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে হবে भाषा शिक्षा संक्रान्त सर्वशेष पाठ्यक्रम पे लगन कर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट बुक